بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او الرقص منه قليلا او زد عليه ورسل القران ترثينا إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئْنَا ثِقَالَهُ لَيُنْزَلَنَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ فَهُمْ فِيهِ خَالِدُونَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَادْرُنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ لِوَجْهِهِ مَا هُوَ فِي أَحَدٍ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 عَصَا فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَهُ وَبِيَنَا فَكَيْفَ تَفْتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْبِدَانا شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَقَائِل فَوَقَائِلَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 119. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا 110. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله